لكم فيها نفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما لكم منه شرابا لكم منه شراب ومنه شدر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ النُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا دَرَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُكْتَلِفًا أَلْوَانُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا مِنْهُ منه حيه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا, ولتبتغوا مِنْ فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالندم هم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يخلق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 وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا درم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين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 جنات عدن يدخلونها تدري من تحتها الْأَنْهَارُ لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الْمَلَائِكَةُ طيبين يقولون طيبين يقولون سلام عليكم دخول الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان تاسيه الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّهُمْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَقَابَهُمْ سِيَأَةً مَا عَمِلُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهدا ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حق ولكن أسر الناس لا يعلمون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 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين, عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من توقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تستخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي ترهبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاقِبًا أَفَوَيْرَ اللَّهِ تَسْتَقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ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 الله لتسألن عما كنتم تفترون ويدعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنتى ظل ودهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به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 ولو يآقذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أدل مسمى فإذا جاء أدلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبره نشقيكم مما في بطونه من بين فغس ودم لبنا خالصا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 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أغذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير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 والله جعل لكم من انفسكم ازواجهن وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات اف يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 طاب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا ودهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 والله دعَلَلَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنَوْ وَدَعَلَلَكُم مِن جُنُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتَ بُيُوتَ تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُم وَيَوْمَ إِقَامَتِكُم وَمِن أَقْوَافِهَا وَمِن أَقْوَافِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ثَأَثُو وَمَتَعْنِ إلَى حين والله دعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلالَهُ وَدَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانَهُ وَدَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ سَرَابِيلَ تَقِيَّكُمُ الْحَرْرَ وَسَرَابِيلَ تَقِيَّكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاغ المبين يعرفون نِعْمَةَ الله ثم ينكرونها وأثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أُمَّةٍ شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم مستعتبون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شركاءهم قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا فَهَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون إلى الله يومئذ السَّلَمَ وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم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 يعظكم لعلكم تذكرون وَأَوْفُوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الْأَيْمَانَ بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إِنَّ الله يعلم ما تفعلون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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ الْقُرْآنَ من بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ليس إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ الذين عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا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 قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى, وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 وضرب الله مثلا قريه كانت آمِنَةً مطمئنه يَأْتِيهَا رزقها يَأْتِيهَا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها اللَّهُ فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بدهانه ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا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 إنما دع إلى السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ودادلهم بالتي هي أحسن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنَّا قَبْلَتُم فَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون